قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ فليأتنا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ الْأَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي لَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَّقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما يَدُم فِي هِوَى وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حصيدا وَمَا قَلَقَ نَسْمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا لَهُما مِنْ لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَتَخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نُقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ كَفَرُوا لَحَبِطَ عَمَلُهُمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نوحي إليه أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الرَّحْمَٰنَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۖ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما قلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن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 وَجَم فيِيهَا فيِي جاجًا سُبُلََّ عََّهُم يهتَّدُ وَجَعَنَ السَّمأَسَقُ فَم محوف وَهُمعَن آياتاتِهَا مربُون وَهُوَ الذي قَلَ خَ لَلى والنهار والشمس والقمر كل في ثلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك القلب أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذات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 بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ قُلْ قُلْ إِنْ سَانَ مِنَ الْعَجَلِ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَكَفَّرُوا عَنْ وُجُوهِهِمْ النَّارَ وَلَا حَوْلَ لَهُمْ وَلَا نَصِيرٍ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ نَاءُتَتَن فَتَبَاهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأهم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم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 أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْثِ الْأَرْضَ نَنْقُفْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرْكُمْ بِالْوَحْنِ وَلَا يَسْمَعُ السُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْدِرْكُمْ دون ولئن مسهم نفحه من عذاب ربك لاقولن يا ويلنا لاقولن يا ويلنا ان كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من قردل أتينا بها وكفى بنا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وطياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر موسى وَمَا رَكَنَ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ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 124. قالوا أجدت ما بالحق أم أنت من اللاعبين 125. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتوهل أكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهة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 فَعَلْتَ هَذَا بِآلهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كِبْرٌ مِنْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ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 ولا يطركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلي قُلْنَا يَا نَارُ اقْضِي عَلَيْهِمْ عَذَابًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ وَنَجَّيْنَاهُ وَالْأُخَطَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَفْلَهُ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْقَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلَوْ قَنَّآتَيناهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَسَادَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ فَاسِقِينَ وَأَدْقَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِن هُوَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَخَرْنَا هُوَ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هُم كَوا قَوْمَ سَءِ فَأَوقَنَاهُم أَجْمَعين وَذودَ وَسُ لَماَا ل إِذ يَحُمَان فيِيحَر ش إذنَ فَشَدْتهِ وَنَمُ القَوْمِ وَكُن لِحُقْمم شَاهِدِ فَفَهَمنهاسُ كُلًا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَا عَدَاوَتُهُمُ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَنَا وَقَنِيتٌ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَتَ لِبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ تُم شاكِرون وَلِسُلَيْمَانَ نَرْيِحُ عَاصِفَةً تَذْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فَسَدَرْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضَرَّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وذكرى وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلِكَ كُلُّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن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 والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمتا واحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون وَتَقَطَّرَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ فلا قصران لسعيه وإنا لهم كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يطيعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم حَنَنِي يَنْسِلُونَ وَقَتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا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 مَا انْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيها قَالِدُونَ لَهُمْ فِيها ذَافِعٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ انَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيهَا مَاشَاءَتْ أَنفُسُهُمْ قَالُوا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 إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يرحى إلي أنما إلهكم إلهكم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 يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال ربِّحكم بالحق بالحق